أشهد أن محمد الرسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم من أين أبدأ وكيف أتكلم وماذا أقول وأنا أتحدث عن سيد البشر النبي المصطفى الرسول المجتبى سيد الخلق وحبيب الحق صلى الله عليه وسلم والله إن الحروف لتقف وتعجز الألسن وتتلاشى الكلمات أن تصف أو تفي بحق هذا الرسول العظيم والنبي الكريم والله لا أدري من أين أبدأ ومن أين أتكلم وكيف ألخص هذه السيرة العطرة المليئة بالأحداث والعظاة والعبر ماذا أذكر وماذا أترك؟ لا شيء يترك فكل نفس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يذكر بالعظات وتؤخذ منه العبر ولكن دعونا نتكلم بلمحات سريعة عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسهل على المسلمين معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو كانت مختصرة لأننا للأسف أصبحنا لا نقرأ ولا نسمع إلا قليل بل حتى والله بعض الملتزمين لا يعرفون إلا القليل عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا فضلا عن غير الملتزمين حدثني بعض الإخوة أنه سأل بعض أصحابه في الجامعة في الجامعة عن اسم النبي صلى الله عليه وسلم تخيلوا ماذا قال؟ قال محمد ابن علي ابن أبي طالب تخيل هل هذه النصرة التي ننصر بها النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يعرفون اسم النبي صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تعال بنا أخ الكريم في هذه الدقائق نطوف سويا حول سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم أسأل الله جل وعلا أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم وأن يجعل فيها النفع للمسلمين إنه ولي ذلك والقادر عليه النبي صلى الله عليه وسلم والله الذي لا إله غيره أنا متهيب جدا وأنا أتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وكيف لا وأنا من حتى أتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق وحبيب الحق صلى الله عليه وسلم ولكن الحب حب النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي دفعني أن أتكلم ولو بكلمات قليلة عن النبي صلى الله عليه وسلم فالذي يحب شخص يحب أن يتكلم عنه وليس لدينا من البشر أحب إلينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي زكاه الله رب العالمين من فوق سبع سماوات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله